اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بنذر فقالوا ابشر منا واحدا نتبعه اننا اذا في ضلال أأُنْتَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الكَذَّابُ الأَشَر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبُوا وَاصْبِرْ وَنَبِّئْهُم أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَر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 سباب إلا الاءالوط الذينه بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد عذر ضبط شتنا فتمرو بندر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوق عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد جا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 بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما سسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر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 ناتئ و نهر في مفعد صدق عند ملك نقط تدير